الوحدة الرابعة حياة النشطة الدرس الأول يومياتي واحد استمع إلى العبارات وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور كتابة اليوميات الدردشة مسرور. ممارسة كرة السلة. يشعر بالبرد.